هل ينظرون إلا أنت ياهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آ يوم ياتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسني إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا إنا منتظرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إن وما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قلنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قلن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا المسلمين قل غير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزير وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خالدين فلَوْبِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا أَتَكُمْ إِنَّ رب بك ثري العقاب وإنه لغفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام. كتاب ننزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين